بحسم رك الأعلى الذي خللَق فَسى وال قد ف هذادا والذ أخج المعام فجعلهُ غث أن أحوام سنقرئك فَلا تس إلا م ش الله إن يعلم الجهرَ وما يخفام وَ يسرك للسر فَذكر إن فعَة الذكام سي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 صحي في ابراهيم وموسى الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وعلمائنا وولاتنا من النار برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولانا وانت على كل شيء قدير اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفِّقه وولي عهده لما فيه عزٌ ونصرٌ للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفِّق جميع أولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ورجال أمننا وأرادنا بِلاد المسلمين بسوء اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم وفق رجالا اللهم واجزهم عنا خير الجزاء اللهم انصر المرابطين على حدود بلاد اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم سدد رأيهم، اللهم كلهم معيناً ونصيراً اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام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 باليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا واياهم من الراشدين اللهم اياد الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى أنفسنا اللهم اجعلنا ممن دعاك فاجبت واستهداك فهديت واستنصرك فنصرت وتوكل عليك فكفيت واستغفرك فغفرت له اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين